اي يهد النبي لمت حرم ما احل الله لك تبتون مرضات ازواجك والله هو الغفور الرحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 أَلَمَّا نَبَّأَهَا ذِي قَانَةٍ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ صُغُفَكُمْ وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين علما بعد ذلك ظهير عسى ربك قَاللَّنْ كُنَّا أَنُبْدِلَ لَهُمْ أَزْوَاجًا أَن يُبْدِلَ لَهُمْ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ تائبات عامدات سائحات سائحات ثيبات وأبكارا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم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 أمر مقرر لدى كل مسلم ومسلمة لا يداخله ارتياب ولا يشوبه شوب شك على أن ثمة شبهة كلاسيكية كما يقال ذأب نفر من المستشرقين على تردادها ومن أسف صرنا نرى في هذه الأيام التي يختلط فيها الحابل بالنابل والتي يرفع فيها منبر لكل من هبّ ودب رخص فيها الكلام إنها أيام رخص الكلمة إخواني وأخواتي صرنا نرى من بين ابنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من تروعه البدايات والبداهات فإذا وقع على شيء من ذلكم لأول مرة حاسبه جديداً الجدة كلها فطار به كل مطار وجعل يردد منتشياً أيها الإخوة نشوة المشاغب على الحقائق لا نشوة الضافر بها المبشر بها الداعي إليها صار يردد أيها الإخوة مشاغباً أن القرآن الكريم من المحال ومن البعيد أن يكون عالبياً كيف يكون عالمياً؟ وهو منخرط تماماً في قضايا شديدة الخصوصية ليست تعني حتى أي واحد من المسلمين فضلا عن أن تعني غير المسلمين فما شأن المسلم؟ وما شأن غير المسلم بما جرى بين محمد وبين أزواجه؟ مشاغبات عائلية، مشاكل عائلية هذه قالت شيئاً وهذه نبأت به والنبي يغضب ويحرم على نفسه ما شأننا بهذا؟ هذه قضايا شديدة الخصوصية غارقة في الخصوصية في خصوصية عائلية أسرية لماذا؟ يقيم القرآن منها قصة وينزل سورة بحيالها حول هذه القضية إنها سورة التحريم كذلكم الخلافات العائلية التي نشبت بين محمد صلى الله عليه وسلم نذكره الآن بعنوان محمد من باب الحيدة العلمية نقرر الشبه كما هي لا نقول الرسول أو النبي من باب فقط الحيدة والموضوعية العلمية ان كانت ممكنة اصلا. خلافات عائلية نشبت بين محمد وبين عمه عبد العزة أبي عُتبة ابن عبد المطلب المعروب بأبي لهب خلافات عائلية الرجل أبى أن يؤمن برسالة ابن أخيه وراغمه غير مرة وكذبه وحرَّض عليه وألَّب ويبدو أنّ النبي غضب فجعل يغلِض له ويُبكِّت عليه ويُسجِّل عليه بأمور تُشنَّ عليه وعلى زوجه يقول بعض هؤلاء هذا أشبه بما يحدُف في حواري العرب اليوم أنت كذا وزوجتك وأولادك ونساؤك يعني تصفيت حسابات في مسألة بسيطة جدا جدا. تنزل سورة، سورة المسد تبَّت يدها أبي لهب المتب ما شأننا بأبي لهب هذا هكذا يقولون هكذا يصغون هذه الشبهة ومن أسف للمرة الثانية أن أولئكم النفر من المستشرقين الذين أشرت إليهم أيها الإخوة ونوهت بما يردونه من شبهة ومن تشغيب يتكلمون بقدر متماسك من الاحترام يحاولون أن يصوغوا وأن يفرغوا شبهتهم في قالب علمي محترم أما هؤلاء وأسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق الذين هم من أبنائنا ومن إخواننا وبناتنا أخواتنا فيتحدثون بأسلوب وبطريقة لا ينقصها القحة والبذاء والتساخف والتراقم يتحدثون باستخفاف هذا ما يعرف أيها الإخوة حتى في المضمار العلمي بالخفة الفكرية المفكر والباحث والمناقش أيها الإخوة لا يتسم بالخفة ويكون جادًّا يكون جادًّا ورصيناً إذا كان لديك ثمّة شبهات اطرحها بأدب لكن أن تتحدّث باستخفاف ورقاعة تؤذي هؤلاء أو أولئكم من الناس خاصة فيما يتعلّق بمقدسهم هذا أمر يجفوه الذوق العلمي ويبعد البُعد كلّه عن منطق البحث النزيّي عن منطق البحث النزيّي لكن بدون هذه المقدمات أو من ورائي لأننا قدمناها من ورائي هذه المقدمات لا بد أن نخوض أيها الإخوة مستعينين بالله تبارك وتعالى وبما منحناه من عقل من عقل ينبغى أن يكون متماسكاً ومحترماً كما قلنا لا بد أن نخوض في الجواب عن هذه الشبهات والتشغيبات وأن نبدأ بصورة التحريم هذه الصورة أيها الإخوة فيما يرى كبار المفسرين قديماً وحديثاً نزلت على خلفية صحيح هي خلفية نزاع أسري بسيط في أسرة رسول الله العائلة المصغرة ما هو هذا النزاع؟ أقوال أشهرها إثنان ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أكل عسلاً عند احدى أزواجه عند إحدى زوجاته يعني واختُلف فيها هل هي زينب بنت جحش أو أم سلمة أو حفصة بنت عمر رضي الله عنهن وأرضهن أجمعين أو سوداء بنت زمعا اختُلف والصحيح والأصح أنها زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن أيتهما دخل عليها النبي أولا قالت له أكلت مغافير؟ إني لأجل منك ريح مغافير والمغافير أيها الإخوة هو صمغ شجر معروف بالعرفط من أشجار العضاه والعضاه جمع عضاها هي الشجر الذي يكون له شوك كبيرا كان أو صغيراً معروف في جزيرة العرب العضاه هذا العضاه كانت تحمله أم جميل وتضعه في طريق رسول الله بالليل تطلب أذاء صلى الله عليه وآله وَمَنْ وَالَا فهذا العُرْفُط مالعِظاه من, من هذا الشجر البري الصحرائي الذي له شوك وله رائحة مختمرة رائحة مختمرة والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان يكره أن يجد منه أحد ريحا تُقرى ريحا تُقرى كان أطيب الناس ريحا. وفمن صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه إذن اتفق تاتا على أن أيتهما دخل عليها أولاً تقول له أكلت مغافير إني لأجد منك ريح مغافير فاتفق أن دخل على حفصة أولاً فقالت لو أكلت مغافير إني لأجد منك ريح مغافير قال بل عسلاً عند فلانا ولن أعود له حرمه على نفسه خلاص لن أعود إيه له والظاهر أنه قال على نفسه أيها الإخوة والأخوات ألا يعود له أي إلى شربه عند فلانا وليس في العموم فبعيد جداً ما فهمه الإمام الزمخ على ثقوب فهمه وحسن ذرايته بأساليب القرآن ومغازيه ومراميه فهو ابن بجدتها وفارس حلبتها وصاحب الكشاف لكن الأسف لكل جواد كبوة هذه من كبوات جار الله رحمة الله تعالى عليه جاء الله محمود الزمخشري في الكشاف ظن أنّ النبي حرم هذا حتى على أمّته هذا كلام باطل لم يقل به أحد من المفسّرين هذا من كبوات الزمخشري فرحمة الله عليه وغفر الله لنا ولا على كل حرّمه على نفسي عند فلانا ولن أعود له واكتمي هذا الأمر النبي استكتمها أخبرها ألا تُخبر عائشة لأنه كان لا يحب أن يُغطِب عائشة لقُربها من قلبي رضي الله تعالى عنه ورضها وشدة غيرتها لما علم من شدة لما يعلم من شدة غيرتها للأسف أخبرت حفصة عائشة النبي استكتمك وأسر إليك بهذا الحديث للأسف خانت أمانة رسول الله. هذه خيانة النبي علم علمهن وعلمنا جميعا آه. أنه إذا تحدث أو إذا حدث الرجل وأخاه بحديث فالتفد فهي أمانة دون أن يستحلفك دون أن يستكتمك دون أن يستوثقك أبداً فقط مجرد أنه يلتفت افهم أن هذه أمانة ممنوعة أن تخبر بها أحداً من الناس لكن أين, أين هذه الأداب هذه أداب المتروحنين أداب عباد الله الخيرة اللهم اجعلنا منهم أداب الرجال والنساء أيضاً او الشخصيات وذوات الشخصيات القوية الرصينة تربية هذه تربية حقيقي بطولة خلاص انتهى وليس يستحلفك ثم أمة محمد كلها تدري من غد أو بعد ساعة بأسف الشديد فأخبرت فهذه خيانتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها هذه خيانة إيه؟ حفصة أنها أخبرت بسر رسول الله أنها وكل عندها زينب قالت لعائشة هي في حزب عائشة طبعا هي في حزب إيه عائشة ضد حزب, حزب إيه؟ أم سلمة ومن في حزب أم سلمة رضي الله عنهن وأرضاهن جمعوات هذا ثابت في الصحيح في مدونة ابن القاسم رحمة الله تعالى عليه يروي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه سنده عن زيد بن أسلم واضح أن الخبر مرسل زيد بن أسلم ليس من الصحابة من التابعين عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيرا حرم على نفسه أم إبراهيم ماريا ماريا القبطية رضوان الله عليها حرمها على نفسه قال والله لا أقربها لا أطعها فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرموا ما أحل الله لك وتفصيل هذه الحكاية، تفصيل هذا الخبر المُقتضَب عند الإماء أبي الحسن الدار قطني رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن عبد الله بن عباس عن عمراء بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال غابت حفصة أي تغيّبت في بيت أبيها فدخل النبي عليه الصلاة وأفضر السلام على مارية في بيت حفصة أتى أهله أهله آه لكن في بيت حفصة، ليس في بيت مارية من حقي على كل حال يعني من حقي آه. فجاءت حفصة فوجدته قالت له يا رسول الله ما فعلت هذا بي من بين نسائك إلا لهواني عليك ماذا أنا لماذا في بيتي هذا يؤذيني يؤذي مشاعري طبعا تتأذى كمرأة تتأذى كمرأة فقال لها عليه الصلاة وأظر السلام آه. هي حرام علي إن قربتها لن أقربها بعد اليوم وإلا تصبح محرمة علي واكتمي عليه لا تخبري عائشة فأخبرتها فأنزل الله يا أيه النبي لما تحرم ما أحل الله لك وغضب النبي استكتمتك فخنت أمانتي وسري فآل على نفسه من الألية وهي الحلف ولا يأتلي أولو الفضل آله بمعنى حل حلف حلف وأقسم ألا يقرب أهله شهرا كاملا هذه إحدى الروايات المشهورة في حالف فيها عليه الصلاة وأفضل السلام أن لا يقرب أهله وفي الصحيح أنه شاع بين الناس أنه طلق أزواجه لا هو في الحقيقة حالف أن يقربهن شهراً وهذا ليس من الإله على كل حال المشهور هناك فرقات دقيقة فحالف فنزلت السورة سورة التحريم هذه هي الخلفية لهذه السورة التي نزلت عليها هذه السورة الكريمة هذه السورة الكريمة للآسف هذا نفر المستشرقين ومن لفَّ لفَّهم يزعمون لأنهم لا يؤمنون وكيف لهم أن يُؤمنوا؟ ولم يُرزقوا التوفيق وحُسن النظر واللُطفة الإلهية أيها الإخوة بأن هذا القرآن من عند, من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند رسول الله وهم لا يحذقون العربية كحال معظم العرب اليوم لا يحذقون العربية ولا يُفرِّقون من المحال أن يُفرِّقوا على سنًا أهل البيان والفصاحة والبلاغة بين النظم الإلهي وبين نظم بشري بل ربما راق في أعينهم ولأذواقهم بعض الشعر وبعض السجع والنثر أكثر مما يروق القوان الكريم وهذا لفساد الذائقة لفساد الذائقة وغلبت الشقاء واللغوية عليهم كيف يفهم هذا المشتشرقون؟ هم يزعمون أنه من نظم محمد من تأليف محمد يتخذه ذريعة ليستجيب أيها الإخوة ليُلبِّئ حاجاته النفسية والاجتماعية وقع في مأزق يحلُّه أن تنزل آيات الآيات تعطيه إيه؟ الحل مُبايش أمام الناس الله يقول هذا هكذا يفهم المُستشرقون فلنعرض بكلمة على سبيل العجل للجواب عن هذا التشبيه الباطل الزائف أولاً لم يدر هؤلاء المُستشرقون لأن دراياتهم ضئيلة ومُتواضعة أيها الإخوة بتفاصيل تراثنا الإسلامي لا يدرون وهذا تقريباً يتواثر في كل هذه الأحداث وهذا شيء غريب أن هذه الآيات تنزل دائما في كل حالة بعد أن تكون المشكلة قد حُلَّت وهذه الحكمة إلهية بمعنى أن سورة التحريم وبين مزدوجين هي سورة متأخرة نزولاً والراجح أنها نزلت بعد المائدة والمائدة من أواخر الصور نزولاً سورة العقود لماذا نزلت بعد المائدة؟ لقوله عز من قائل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وتحلة الأيمان مقر في سورة المائدة فكفّارته إطعامه عشرة مساكين من أوسط الآية الكريمة فواضح الأظهر أن سورة التحريم نزلت بعد المائدة والله تبارك وتعالى أعلم فهي متأخرة نزولاً على كل حال لا يعلم هؤلاء ومن لف لفهم وتقيّل طريقتهم أن سورة التحريم نزلت بعد أن انقضى الشهر الذي آل النبي فيه على نفسه قربان أهله انقضى الشهر هو لا يُرد حلاً وإنما جاءت السورة أيها الإخوة لكي تُسجل عتباً إلهياً واضحاً وتُقرر جملة مبادئ لا يحتاجها النبي فقط تحتاجها الأمة يحتاجها البشر تحتاجها الأمة اليوم أيضاً حاجة شديدة كيف؟ أول شيء لو كانت سورة التحريم من إفك محمد ومن نظمه صلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً لكان ينبغي أن لا تستهل بما استهلت به كان ينبغي أن تحرف هذه الآية الأولى الحل يكمن في الآية الثانية قد فرض الله لكم يا أيها النبي إنا فرضنا لك تحلة أيامينك انت حلفت ونحن نقول تحلل ما في مشكلة انتهى النبي لم يفعل هذا لأنه ليس من كلامه كلام رب النبي قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك عتب شديد استهلال مخيف أيها الإخوة تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم ذك المغفره والرحمه هنا مشعر بماذا بمقارفه ما يليق بمقارفه اه طبعا لن نفتح الان مبحث العصمه النبوه في القران الكريم لأن اعتقادي ونوهت به قبل سنين العصمه القرانيه ايها الاخوه عصمه الانبياء قرانيا غير العصمة المقرة في كتب علم الكلام كلما أردت أن أقع نفسي ألبون واسع وبعيد بين هذا وهذا يبدو أن العلماء أصروا أيها الإخوة على وضع نظرية ليست تلتأم بما في كتاب الله من عصمة الأنبياء لا أوجد أن أشغلكم بها اليوم على كل حال الله يقول له إيه؟ والله غفور الرحيم كما قال في النساء واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما استغفر! هنا مشعر واضح أيها الإخوة بمغارفة بعض ما لا يليق إذاً لا يجوز لمن؟ ليس لي أو لك. ليس للشافع أو بحنيفة وجعفر الصادق وزيد؟ لا لا لا للنبي ذاته صلى الله على محمد وآل محمد للرسول نفسه عينه لا يجوز له أن يُحرِّب ليس على أمته بل على نفسه أيضاً شيئاً أحله الله لأن التشريع من حق رب العالمين ليس من حق الأنبياء النبي لا يسمى مشرعاً إلا على جهة المجاز يقال عنه المشرع صلى الله وسلم وصاحب الشرع وصاحب الشريعة مجازاً وإلا هو مأمور بما إيه أمرنا به في الجملة هكذا هو مبلغ تشريع ناقل تشريع رب العالمين ألا له الخلق والأمر لأنه الخالق فله إيه؟ أن يأمر وينهى لا إله إلا هو ليس لأحد أن يُشرِع في هذا القضايا من لدن نفسه من أنت؟ لماذا؟ بشر يشرع لبشر؟ لا يجوز لكن رب البشر يشرع للبشر ليس هذا حتى لمحمد ومن هنا هذا العتب هذه اللهجة بادية الشدّة أيها الإخوة يا أيها النبيُّ لما تُحرِّمُ ما أحلَّ الله لك؟ كان النبي في غني عن هذا لو أنه هو الذي نظم القرآن لماذا؟ أبداً إذن هذه الآية موضِعها بالذات في استهلال السورة أيها الإخوة في صدر السورة، في مطلع السورة لحد ذاتي الرسالة واضحة لكل من عقل وأنصف أن هذه السورة ليست من وضع محمد محال أن تكون من وضع محمد تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحم الذين يتابعون ربما اليوم بعض البرامج المشهورة عالميا مثل البرنامج أوبرا الأمريكية هذه الأشهر عالميا يظنون, يظنون أن حديث المشاهير وحديث العليا من القوم عن مشاكلهم بل عن فضائحهم عن مخازيهم أيها الإخوة عن حماقاتهم كان أيضاً أمراً مأنوساً على نحو مثل هذا أو قريب من أيام رسول غير صحيح هذا الظنفي غير موضعي العربي يأنف العربي يأنف جداً من أن يطلع الناس على خصوصياته العائلية خاصة ما يتعلق بعلاقته بزوجة واهله يعرف من هذا جدا لذلك مثل هذه الصوره محرجه جدا للنبي تماما كما استشعر الحرج في قضية زيد وزينب حتى عاتب الله عليه بعتاب شديد لا يقل عن هذا شده وتخشى الناس والله احق ان تخشى هذا محرج جدا جدا ليس من شان العربي كما نقول بالعاميه اليوم ان ينشر غسيله حدث معي ومع هذا من هذا من شأن حمق الناس اليوم عربا وغير عربا بعض, بعض المسلمين لديك هذا حمقاء يجلس فح يجرس ليه وتتحدث عن مشاكل مع زوجتي يا أحمق أنت لا تحدث الناس بهذه الخصوصيات أستر على نفسك هذه خصوصيات ما علاقة الناس بها أو هي الحمقاء تخرج تنشر غسيلة والناس يعرفون دقائق ما يجري في البيت مستور بين أربعة جدران لا يجوز ولذلك روى أبو داود وغير أبي داود رحمة الله تعالى عليه لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله حصلت مشكلة بسيطة ورجحها ربما إيه مدّ يدها وعلى أهلي لا نسأل، لا نتدخل لماذا ضربت أهلك ما علاقتنا بهذه الخصوصيات؟ ولسنا قضاء إذا تظلمت هي بالضرر، وادّعت الضرر أنه وقع عليها ضرر فالآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم تذكر هذا القاضي لكن لا تذكره لي أو لك أو العالمين في قارعة الطريق على قارعة الطريق فربما يتأثر بعض هؤلاء الناس بأمثال برامج أوبرا علي. لا هذا لم يكن معنوسا ولا معروفا أيام رسول الله العربي يعنف الأنف كله من هذا لكن هذا ليس إيه ليس قرآنا من وضع رجل عربي اسمه محمد هذا قرآن رب العالمين رسالة العالمين وتعليم لمحمد ثم لمن إيه وراء محمد ومن بلغ ومن بلغه هذا الكتاب إذن أول درس وهذا درس مهم جدا جدا طبعا إخواني أنا أقول لكم فرق كبير بين أن تُصاغ وأن تُفرَغ المبادئ والقيم والمُقرَّرات في شكل مُجرَّد مواد قانونية باراغراف واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة وبين أن تخرج وتُفرَغ في هذا الشكل للدرامي خصّة أنت أمام هنا مشاهد تمثيلية واضحة النبي ومشاكل مع زوجته قال هذه بلغت كارثة في الصور هنا تروع الإنسان تُدغضِك خياله أيضاً تُرهِف فاهمه وانتباهه تحدث له نوع من اليقظة الفكرية والذهنية هذا الشيء مهم جداً وهذا بعض سر إعجاز القرآن وروعته يا إخواني ليس كتاب عدمي هذا كتاب قانوني في شكل مواد 1-2-3-10 لا لا هو يصوى هذا الثور الدرامي عن عمد وعن تقصد فلا تكاد تُنسى بعد ذلك وتؤثر تؤثر باعتبار آخر ما هو؟ حين يُجرَّد من هذه الأشياء مواد قانونية بحيالها أيها الإخوة تبقى هكذا جافة، غير رطيبة، غير رطيبة تأثيره يكون محدوداً جدا في النفس بخلاف ما إذا ارتبطت بمثل هذه الحكاية أو الأقصوصة المتعلقة بمن؟ بسيد البشر ليس بشخص عادي انا أقول لكم كل شخص يعشق النبل يعشق العظمة، التبريز، العبقرية، الإبداع يحب أن يعرف دقائق حيوات هؤلاء العباقر المبدعين يعشق هذا لا يوجد عبقري لا يوجد مبرز إلا وهو مأخوذ وكلف بمطالعة سير العباقرة مستحيل يحب أن يطالع سير العباقرة وما جرياتهم والذي اتفق لهم سواء في أسرهم أو مع المجتمع أو مع أنفسهم أو كذا واعترافاتهم يحب هذا جداً يحده شيء مشابلاً هو أيضاً عبقري هو إنسان عاشق للنبل للعظمة للتبريز يهتم بهذا وطبعاً مجرايات ومتفقات العباخرة غير مجرايات الطغام العامة من الناس نحن لا يعنينا ماذا اتفق الإنسان عادي لا يعنينا بالعكس هذا يسوقنا جدا ويثقل علينا تتحدث لي عن تفاصيل حياتك لا يعنيني هذا لكن حتى تكون عبقرياً شخصية عامة أهتم أنا بهذا في درس فيه حكمة من وراء كل شيء لأن تفاعل العبقري، تفاعل الشخص النبي الكبير مع الاحداث والوقائم مثل تفاعله مع الأفكار والمبادئ يأتي دائماً وله طابع خاص يُتعلَّم منه قضياناً تتعلَّق بمن؟ بسيِّد البشر عليه الصلاة والأفضل السلام لعلي حدَّثتكم مرة عن قصة شاعر الهند وأيضاً فيلسوفه الكبير في القرن العشير المنصرم رابيرن طاغور من أعظم الشخصيات الفكرية على الإطلاق في القرن المنصرم طاغور أجاب لماذا الديانة الهندوسية رغم تسامحها المطلق من ناحية مبدئية نظرية أكثر دين متسامح مع كل الأديان والمذاهب والطواعف والأفكار والفلسفات الهندوسية ترى أن جميع هذه الأشياء جميع الأفكار والأديان والعقائد والماء والنحل هي طرق مختلفة إلى غاية واحدة وهي الحقيقة المطلقة عند التسامع وغير طبيعي ومع ذلك الديانة الهندوسية حتى خلفاً للبوذية والبوذية لا تقارن بها بهذا الاعتبار لم تصب حظا من النجاح خارج حدودها الجغرافية ليست دينا تبشيريه معناها تقبل ما في مشكلة، لكن ما في لم يتاثر بها العالمون خارج شبه القره الهندية لماذا سؤال فعلا ذكي جدا جدا سئل هو هذا الفيلسوف الشعبي الكبير طاهور مباشره أجاب وكان في سفينه وكان حاضر ايه الحوار وهو الذي نقله العلامه ايه اه سليمان الندوي رحمه الله تعالى عليه صاحب الكتاب الاروع في سيره رسول الله او الأكثر تحقيقا اه كان كنت حاضرا واستمعت لهذا السؤال المذهل الكبير قال وأجاب الفرسوف الشاعر من فوره قال لأن هذه الديانة تفتقر إلى شخصيات من لحم ودم حية تجسدت فيها مبادئها كما حدث في الإسلام والمسيحية مثلا إسلام محمد <تصفيق> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محمد مهم جداً محمد سيرة رسول الله سيرة محمد خطوطها العريضة وبعض تفاصيل تفاصيلها في كتاب الله موجودة لذلك أكثر من عالم آه. محمد عزد دروزة الفلسطيني جعفر سبحاني الشيع الإمامي الشهير علامة كبير. وغير هؤلاء استخرجوا سيرة شبه متكاملة من كتاب الله ولفوا فيها مجلدات سيرة رسول الله من كتاب الله من غير روايات وأخبار أخرى من كتاب الله القرآن يتعمد هذا ويتعمد ألا يفرد الأحداث السياسية والعسكرية فقط بالتسجيل أيها الإخوة بل الأحداث العائلية والشخصية والمغرقة في الخصوصية حتى يقيم لنا قدوة حقيقية نحن كمسلمين نجد نتلمس أيها الإخوة آثار فوائد وثمار هذه, هذه القدوة هذه الأسوة نعم دائماً ويقوم لنا عزاء يقوم لنا عزاء نقول رسول الله حدث هذا معه رسول الله غاضبه أزواجه أو بعض أزواجه فأحنا أحرأ أن نغاضب يعني ما طبيعي نتحمل عادي ونستفيد من هذا نستفيد من هذا هذا درس ثاني إذن إذن حتى نحوص ونركز انتبهوا هذه الصورة لم تنزل قبل أن ينقضي الشهر ذريعة لكي تكون استجابة لحاجات رسول الله النفسية أبداً متى نزلت؟ بعد أن انقض الشهر هذا إيه؟ يُبطِل ظن هؤلاء وتخرِّص هؤلاء المُتخرِّصين تمامًا مثل ما اتَّفَق في قضيَّة زيد وزينب رضي الله تعالى عنهما متى نزلت الآيات المُختصة بالقضيَّة بالحكاية من سورة الأحزاب؟ بعد أن طلق زيد زينب ثم أمر رب العالمين مُصطفى أن يتزوَّج زينب ومن يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث يعلم هذا علم اليقين فلما قضى زيد منها وطرًا زوَّجناكها القضية كانت منتهية لم يتنزأ القرآن والقضية على النار كما نقول لكي يوحي إلى زيد يا زيد طلّق زوجتك لأن الله يريد أن أتزوجها ويقال هذا تأليف محمد ليلبي حاجته النفسية أبداً زيد طلّق والنبي إلى آخر لحظة يقول له لا تطلق زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقوله للذي أنعمت عليه وأنعملت إلى آخر الأحياء أمسك عليك زوجك لماذا؟ لا يشعر بحرج لا يريد لكن الله أراد أمراً آخر غير ما أراد النبي آه. وعتب عليه لأنه أرجع الأمر وكتمه بين أضالعه الشريف عليه الصلاة وأفضل السلام إذن متى نزلت آيات زيد وزينب بعد أن فرغ من الأمر إذن هذا تكذيب أيضاً للمشتشرقين تكذيب لهؤلاء المتقولين الذين يعرفون بما لا يعرفون ويتكلمون لا عن علم بل عن خرص وتظن عن خرص وتظن وعن جهل وتقحل قد أن نكون فاهمين هذه الأشياء هكذا نعود إلى دروس طورة التحريم وهي دروس كثيرة أيها الإخوة. من أبلغ هذه الدروس وهذا الدرس على الأمة المحمدية أن تبدأ النظر فيه وتعيده تابد أن تحذق هذا الدرس جيدا إخواني وأخواتي هذا الدرس يقول المسؤولية الفردية أمام الله مقررة لا نزاع في هذا كلُّ امرئٍ بما كسَبَ رهين كلُّ نفسٍ بما كسَبَت كلُّهُ حتى زوجةُ النبي يا أخي حتى ابنهُ حتى ابنتُهُ من صُلبي مسؤولة عن نفسِها يعني لن يُغني عنها من الله أنَّ أباها النبي لن يُغني عنها إن أساءت يا فاطمةُ بنتَ محمد اعملِي لنفسِك لا أُغني عنكِ من الله شيئًا قولا لكم مرة وأنتم على ذكر من هذا وتعلمونه جميعا وجمعوات قرآن يتحدث عن نبي وأبي ولن ولم ولن ينفع أباه من آذر أبو إبراهيم راحت عليه انتهى ما فيه كفر انتهى في نار جهنم من الأشقياء يتحدث عن نبي وعمه والعم صمه الأب عن أبي لهب ولن الآن جولة مع أبي لهب في الجزء الثاني من الخطبة أيها الإخوة ليس في الخطبة الثانية، فالجزء الثاني آه. عن نبي وعمه ما أغنى عنه ماله وما كسب وما نسب أيضاً آه. حتى نسبوه لن يغني عنهم يا الله شيئاً آه. ومضروب مثلاً وبئس المثل في كتاب الله صار مثلاً هذا الشقيق هو عم النبي أخوه لأبيه شقيق وأبيه هذا ينفعه عن نبيٍّ وابنِهِ الصُّلبي الذي خرج من صُّلبِهِ نُوح وابنُ نُوح إنه نُوحٌ وابنُهُ إنه إِنِّي أعِذُكَ أن تكونَ من الجاهلين الله يقولُ نُوح فلا تسألني ما ليسَ لكَ بهِ علمٍ إِنِّي أعِذُكَ أن تكونَ من الجاهلين لا شفاعة في ابني ابنُك كافر تهى ما فيه المسؤولية فردية المسؤولية فردية واضح؟ عن نبي وازواجه او عن انبياء وازواجهم عن نوح وزوجه وعن لوط وزوجه وبهما ضرب المثل ايها الاخوه في كتاب الله في سوره التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما لم يغن نوح شيخ الانبياء ولا ايه ولا لوط عليه السلام اه فلم يغنيه عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين ستدخل زوجتان نبيين النار مع الداخلين لن تستفيد شيئا من كونهما من اقرب الناس علقه ولحمه بهذين النبيين الكريمين زوجه يا اخي زوجه لا ما ينفعش ما فيش عند الله زوجه وابن واب و عم ما ينفع هذا هو الوضوح الأخلاقي في كتاب الله وهذا هو العقل الرباني في كتاب الله أنا أقول لكم وأعيده للمرة الألف هذا الدرس الذي لا تريد أمة محمد الآن أن تفهمه قال لا أجل لك ليس عمه للنبي و ليس أبه و ليس أخه و ابن و كذا لا أصحابه أتباع الناس بعاد وأساءه و قطع الله لسعادك سبقت لهم من الله الحسنى لا تتكلموا بكلمة عليهم كل لا تتكلموا فارغ هذا من أي أتيتم به أحاديث وكلام فتخبيث وكلام فارغ, فارغ هذا يضرب الوضوح الاخلاق القرآني في مقتل يضرب مبدأ العداء الهية في مقتل هذا قال ما في شفاعة لا في أم ولا كذا لكن في صاحب آه يفعل ما يريد الصاحب هذا يسكر يقتل يسفك الدماء يقتل يفعل ما يفعل هذا مغفور الله والله من أين تيتم بي هذا؟ ليستحيل أن تجد كتاب الله آية واحدة تُفهم على وجهها دون أن تعبثوا بمعناها تشهد لكم بهذا الفهم السقيم الساقط هذا فهم السقيم ساقط يا أخواني لكن جوء إلى مذهباً هذا مذهبوا نحو الأسف الشديد مذهب مذهب بطريقة معينة للأسف الشديد يا أخواني فقط من باب المناكفة والكياد السياسي والملي والطائفي لا بهذا الحقيقة أجل من كل هذه الأشياء وأشرف من كل هذه الاعتبارات ولا اعتبار لأي من هذه الاعتبارات الاعتبار كتاب الله هذا هو الدرس الأخلاقي البليغ ولذلك هذا المثل ضرب اصاله لمن من المقصود بها العين على من اصاله على عائشه وحفصه رضي الله عنهما الله يقول لهما انتبها لا تقولا نحن زوجتا رسول الله انا بنت الصديق انا بنت يغني هذا ايه الله شيئا ان هذه ايه المخالفات وعند تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين كانه يقول لستن اذا ان تظاهرتما علي ا من صالحين هم والمؤمنات شيء مخيف جدا عسى ربه ان طلقكن تهديد من وراء وراء لكن بعباره ايضا فيها صراحه اي يبدله ازواجا العالمين يعني مؤمنات قانته صوره مخيفه مزلزله كما قلت، لكن يتجلى فيها الوضوح الأخلاقي لكتاب الله العدل الرباني لأنه رب العالمين، مش رب الصحابة، ليس رب الأنبياء هو رب الصحابة والأنبياء، رب العالمين جميعاً لا إله إلا هو هذا الذي يجعلنا نستوثق إلى درجة اليقين المطلق بأن هذا الكلام من عند الله ما فيه، لو هذا القرآن صيغ كما يريد اليوم أهل السنة والجماعة كما يريد الشيعة، كما يريد الزيدية، كما يريد هذه الطوائف والملل أنا أقول لكم لكفرنا به لن نؤمن به إذن ما هذا القرآن؟ هذا قرآن متحيز هذا قرآن طوائفي هذا قرآن من اعتبارات معينة لن نؤمن به لكن هذا القرآن هو كما هو هذه هي سورة التحريم إذن هذه هي سورة التحريم ليس مسألة إيه؟ خصوصيات ومغرقة في الخصوصية تعليم هذه للنبي وأهلي وأصحابي والعالم ومن خيال ماذا؟ من خيال إطار درامي مؤثر جدا كما قلنا ها؟ وبعدين يقول أحد هؤلاء المُعدردين هدانِ اللَّه وإيَّاه يقول عالميَّة؟ وين العالميَّة؟ حديث عن إيه؟ قصة زينب وحفصة وعائشة ومغفير ومش مغفير وين العالميَّة؟ أقول له بالله عليك ما معيار العالميَّة عندك؟ هل تفهم ما هي العالميَّة؟ هذا الذي يؤذينه أيها الإخوة يتحدث الناس باسم الأدب باسم العلم باسم التحليل وهم ليسوا على شيء من دراية قال لك هذا كتاب عالمي يتحدث عن قضايا من هذا القبيل ثم يقول كان كتاب عالمي لا لا لا نحن قرأنا الأداب مات يسترى منها أيها الإخوة يعني الذي يقرأ مثلا جابرائيل قاسيا مركيز الآن العديب الكولومبي الكبير هذا الحائز عجاز نوبيل خريف البطريارك مثلا أنا قرأته وكان ثقيل على القلبي لم, لم تلذ لي كثيرا لكن هذه الرواية خريف البطريارك مغرقة حتى الثمالة في المحلية الكولومبية خُرفاتُ وأساطيرُ وتصوُّراتُ غريبةُ عجائبيةُ أيها الإخوةُ تَهُّ تَعَكِسِ البيئةُ في عُمْخِ أعماقِها ومع ذلك، هذه الروايةُ تُعتبرُ من روائعُ وعيونِ الأدبُ العالميُّ فِيلترالتورُ كما يقول جوتينُ الأدب العالمي ليه؟ طبعًا اقرأَ أدب هوغو، أدب ديك هينز، أدب تشايم بينكُّ أيَّ أدب دكيةُ؟ الأدب الياباني، الأدب الصيني، الأدب الهندي الأدب أدب الأمريكي والأدب الأوروبي عموماً الأدب العالمية يقول لك كل شيء منها مُغرق في محليتي لكنه أدب عالمي لماذا؟ لماذا؟ جوتي في القرن التاسع عشر صاحب فاوس وألان فيرتر تحيّز كثيراً لمُصطلح الأدب العالمي آه. الأدب العالمي ومع أن الألمان سبقوا الفرنسيين على فكرة أول ما تحدث عن الأدب العالمي هم الألمان وليس إيه؟ الفرنسيون كما يعتقد لكن نظرية الأدب العالمي تكاملت مع الفرنسيين عُنوا بها كثيرا جوتي شرع فيها وخطأ فيها خطوات وتكلم فيها بكلام محكم ولكن عليه بعض المؤاخذات موضوع آخر في النقد الأدبي لكن جاء الفرنسيون وكمّلوا حيث وقف الألمان ثم بدأ الألمان إيه؟ يلحقون بهم من جديد معروف باختصار لكن الأدب العالمي ما هو معيار عالميتي؟ بمأنه هذا أدب ياباني لماذا يسمى ياباني؟ لأنه واضح مغرق في اليابانية وهذا الأدب فرنسي وهذا الأدب انجليزي وهذا الأدب بريطاني وهذا الأدب أمريكي وأمريكي اللاتيني الأخري طيب كيف يصبح عالمياً؟ أنا أقول لكم من خلف الطابع المحلي والقومي الأدب العدب العربي قد يكون أدباً قومياً حتى وهو مع قومياته محل أيضاً مصري وعراقي وشامي الأخري يعني. الأدب رغم طابعه القومي او المحلي يمكن أن يرتقي إلى العالمية إذا استطاع. أن يعبر هذه الجدران المحلية والإقليمية ليتاخم ويلامس المشترك الإنساني كل الأدباء كل العباقر عباقة الفن والأدب والشعر الكبار أيها الإخوة ها؟ يفعلون هذا باقتدار ومن هنا عالميتهم باختصار لذلك شاعر مسلم متروح متصوف مثل جلال الدين الرومي عالمي رقم واحد ليه؟ هذا مسلم صوفي عالمي رقم واحد كل العالم يعرف رومي قبل أيامه هذا من سخريات وضعنا الثقافي والله آه دراسة يكتبها بعض الكتاب ويقول وكما قال روني قلت روني أنا ما بعرف واحد غير باسمه روني ومشهور يعني لكن ربما يعني نحن لم نطلع على كل شيء بحث بعد ما فيه بعدين بحث إيه عن الأصل أنت لست مجرد قطره في محيط انت المحيط في قطره قلت هذا جلال الدين الرومي <تصفيق> الاصل مكتوب رومي وفي تطبيع دركفيلر يعني سارتروني والاديب العربي المفكر العربي قال لك روني وكما قال روني والله ما خلق الله الروني هذا يا شوف الثقاف الواسعه ما شاء الله والتحقيق والادعاء العلم تتحدث عن ما لا تعرف يا اخي هذا ما في شيء روني رومي هه كذا في اللغات الاجنبيه وقال رومي رومي رومي ما الرومي؟ جلدي الرومي الحلم كله يعرفه ليه؟ يتحدث بألفاظ أيها الإخوة مضمونات إسلامية لكن أعماقها، مغازيها، دلالاتها، ورسائلها الروحية الفكرية العاطفية الفلسفية تتاخم المشترك الإنساني ما في. شئت ما أبيت؟ هذا هو القرآن فعل هذا أو لم يفعل لذلك بعض كبار نقاد نقاد الأدب خاص الأدب المقارن ماذا قالوا؟ قالوا من معايير عالمية الأدب وعالمية الفكر أيها الإخوة أن يُحدِثَ أثراً في الآخرين يُحدِثَ أثراً في العالم القرآن أحدث أو لم يُحدِث أي رُغمًا عنا أحذر كل العالم يعرف هذا السكريبتشر او هذه المخطوط او الكتاب المقدس كل العالم الهند والصين واليابان وأمريكا كل العالم يعرف هذا خاصة هنا في الغرب وترجموا أكثر من ترجمة من من القرن الثالث عشر ترجمات لاتنية ثم الإنجليزية وألمانية وإلى الآن قيوتو تحدثنا عن قيوتو صاحب الأدب العالمي جلتُ يتحدَّث عن القرآن في كتابه الشهير وهو كتاب في الأدب العالمي الديوان الشرقي للشاعر الغربي ترجمه المرحوم عبد الحام بدوي للمؤلف الغربي، لا هو للشاعر الغربي وأتحدَّث عن القرآن أجلَّ حديث وأنقاه وأذكاه أذكى من حديث معظم المسلمين قال يقولون القرآن مخلوق أو غير مخلوق والله لا أستود رجال هذا القضيل شغلت أدمغتكم يا مسلمين أنتُ يا مسلمون عفواً يا مسلمون من معتزلة وزيدية ومن أهل سنة وإمامية إلى آخره مخلوق غير مخلوق خلق القرآن قال هذا لا يعنيني ولستُ أدري لستُ أدري مخلوق غير مخلوق لكن الذي أدريه أنه كتاب العالم قال هذا القرآن كتاب العالم كتاب ما فيه ما فيه مثيل إلوه هذا جوتل صاحب فاوس مش أي واحد هذا هذا عديب وفيلسوف وشاعر وعالم عالم عالم بمعنى إيه؟ العلم التجريبي قال كتاب العالم هذا الكتاب ومدح محمداً بعبارات أيضاً فائقة وعورا جزاه الله خير هذا يقولك لا العالمية وين العالمية سوف نرى الآن الوقت للأسف أزف نأتي إلى سورة المسد تبت يد أبي لهب وتب آه يكرر الدعاء التب والتباب الخسران والهلاك أبو لهب عم النبي شقيق والده وهو عبد العزة ابن عبد المطلب آه ابن هاشم هذا هو عبد العزة وكان يُكُن بأبي عُتبة باسم ابنه الأكبر عُتبة وأيضاً قيل من كُناه أبو لهب عُرف بها في الجاهلية لوضاءته وإشراق وجهه وجهه كان ابيض مشربا بحمر يتلهب كان جميلاً جدا. كان وضيئاً بنو هاشم عوان كانوا معروفين بالجمال وبالفصاحة وبالقوة آه عندهم قوة فصاحة أو جمال بنو هاشم وهذا عمُّ النبي وقيل القرآن كناه بذلك قيل القرآن كاناه بذلك الله أعلم أي ذلك هو إيه؟ الحق والأصح تبّت يد أبي لهب لماذا يد؟ لماذا خسرت يده؟ ما هو في الأخير؟ إيه؟ عطف دعاء على دعاء قال لك هو أتب وتبّ كلّه فعطف إيه؟ عطف تبّه وتبابه تباب كلّه على تباب بعضه من باب الإغلاظ له والتشنيع مزيد التشنيع والتسجيل عليه آه. خيّبه الله البعيد أبو لهب نعم طيب وعرفين قصّنتوا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب كلنا نعرف أن هذه السورة بالذات القصيرة البسيطة في الست الأواخر من كتاب الله تضمنت علما أي برهاناً قاطعاً علماً من أعلام النبوة فيها برهان على أن محمد النبي الرسول من عند الله أبو لهب كان من أحرص الناس حرصاً على الإطلاق على أن يكذب ابن أخيه يطلع محمد هذا استغفر الله العظيم من احرص الناس وسبب نزول السوره انه ايه لبى مرة نداء ابن اخي النبي يقول يا قوم يا قوم هل ام وهل مجا ايش في هو النبي يدعو الى توحيد الله قال ال هذا يا جماعتنا تب لك ساعر اليوم وجعل يرميه بأحجار كانت في يده في بعض الرؤيات حتى أدمى ساقيه وعرقبيه الشريفين صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً فأنزل الله شوف جزاءً وفاقا أنت تقول إيه لنبينا لخيرتنا تبّاً لك سائر اليوم تبت يدى أبي لهب لماذا؟ اليدان اللتان ترميان بالأحجار على أشرف البشر الأطهار تبت يدى أبي لهب وتبّ تبّ كله قسر ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلّى ناراً ذات لهب شُف جِنَاس تام أبو لهب والنار ذات لهب جِنَاس تام لكن هذا له معنى وهذا له معنى هذا الجِنَاس التام فيه تجنيس فيه تجنيس وأيضاً فيه مزيد تقرير للمُناسبة للمُناسبة بين اسمه وبين أي صليه جهنم والعياذ بالله لأنه كافر عنيد ومات في كفره من ابداع القول الكريم صورة جميلة جداً آه. سَيَصْلَى نَارًا ذَات الهَبْ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ عراءه الجمهور حماله قرأ الجمهور حماله الحطب على الصفه صفه لمراته طب امراته مرفوعه ليه وامراته هذا الواو واو العطف معطوف هذا الاسم هذا معطوف على الضمير في قوله سيصلى, سيصلى يعني سيصلى الضمير المستتر يعني وامراته ستصلى مثل ما ايه ما هو نارا ذات لهب وامراته عاصم نحن ايه حفص عن عاصم قرأ حمالة بالنصب على انه حال او صفه ايضا حال او صفه حال في الدنيا حال في الدنيا أو في الاخره حماله صفه في الدنيا وفي الاخره لانها كانت تحمل حطب في الدنيا القران يقول وستحمله في جهنم لمن لكي يوقد به على زوجها فكفى به خزي ناهيكم به خزي والعياذ بالله ان تجعل سببا لتعذيب اعز الناس اليها وأن يعذّب هو بأحبّ الناس إليه ومين هذه؟ أمرأته؟ هي أروى بنت أميّة ابن حربٍ بنت أميّة ابن حربٍ أخت أبي سفيان أخت أبي سفيان نعم وعمّة معاوية هذه زوجة أبي لها الله قال في جيذها كانت من الذوات من عوائل العائلات وكانت تقلّد جيذها الجيد هو العنق ثم غلب استعماله في عنق المرأة ثم غلب استعماله في موضع القلادة من عنق المراه هذا هو تطور لغوي لكلمه جيد في جيدها حبل من مسد المسد هو الليف وكان العرب في مكه يفترون الحبال القويه من ليف اليمن وهو أشد الليف فتاتي قوية جدا الله يقول انتبهوا شوف هالتسجيل بالفظاعه هذه اه ستعوض وتبدل من قلادتها الذهبيه وربما ايه الكريمه بماذا بحبل من ليف تجر به جرا وتحمي الخط الحظ أ... تُلْهِب به النار على زوجها أبي لهب هذه هي القصة أ... إيش فيها؟ الآن أسئلة قال لك إيه يعني هذه تصفية حسابات حائلية أبو لهاب وزوجة أبي لهب وقذى وعملوا سوين وحنا لا لا لا, لا لا لا هذه خفة فكرية هذه خفة فكرية السورة بذاتها تُقرَّى المبدأ عينه كونك عمّا لرسول الله وانتبهوا من هو رسول الله؟ من هو محمد بن عبد الله؟ أبرُّ الناس وأوصلُهم لرحمه النبي وَصَلَ قُرَيشًا كلَّها وعلَّم أصحابه أن تعطِفَهم أرحامُهم على ذوي قراباتِهم ريان علي كم مرة؟ آه. يأوي بسيفِه على أحدهم ثم ينثني عنه لماذا؟ قال عطفتني عليه رحم انذكرت قرابته خلِّي لله النبي حلمهم هذا النبي كان يشتاه أن يصيب قريشًا شيءٌ من سوءٍ كذا أهله ماذا قال؟ يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، يا بني، يا بني، يا بني؟ اعملوا الأنفسه؟ غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها يا السلام وقال له قال له صح؟ أنتم لكم رحم سأفي وأقضي حقها سأقضي حقها كفرتم أو أمنتم حتى لو كفرتم لن أضيع حقي صلة أرحامكم شوف الأخلاق ولذلك النبي لم يكن ليسر أبداً أن يُندِّد ولا أن يُشهر بمين؟ بعمّه أخي أبيه أبداً ما هذا هو؟ لكن هذا قرآن يقول له شيئة أم أبيت عمّك؟ هذا في جهنّم لأنه كفر ما في عنا وسطات وإنك لا تهدي؟ من أحببتُ ولكن الله يهدي؟ من يشاء؟ هذا درس السورة وإلا النبي كما قلت لكم تأكّدوا يقول لقرابته آمنتم أو كفرتم سأخضي حق قرابتكم غير أن لكم رحما سأبُلُّها ببلالها لكن سؤال هذا ليس كافياً في المقام لماذا بالذات أبو لهب عبد العزة هذا؟ لماذا أبو لهب؟ لماذا ليس إيه مثلاً أبو جهل؟ لماذا لم يكن أبا جهل هذا الشخص الذي إيه شُنِّع عليه وسُجِّل عليه بالكفر. والتلهُب وصلي النار غداً؟ لماذا؟ مع أنه من فرعون محمد؟ من أشد كفار قريش وسدنة الوثنية على رسول الله كان؟ من؟ أبو جهل؟ أبو جهل وليس, إيه وليس عم النبي عليه السلام لكن لماذا لم يذكر أبو جهل ذكر عم النبي؟ هذا هو السؤال وهذه هدية متواضعة أو هديها هذا الأخ وأمثاله الذين يشغبون على كتاب الله بخفة فكرية ويتحدثون بنوع من الرقاعة للأسف الشديد والبذاء أقول لهم وبفضل الله هذا موجود الآن متاح على النت أيضاً أنا كنت سعيداً جدا. على النت يوجد كتاب بالإنجليزية طبعاً الأولى سنة 1140 وهي المتاحة فقط والحمد لله أنها متاحة بعنوان محمد في الكتب المقدسة العالمية محمد الورد سكريبت شارز من ألفه؟ عبد الحق عبد الحق فاديراتي الهندي رحمة الله تعالى الآن ما كبير هذا الكتاب يا إخواني تتبع بالمناقيش استخلص بالمناقيش بدقة ورهافة الاشارات المُصرِّحة المُنبِّئة برسول الله وبعثته في الكُتب المُقدَّسة حول العالم في كُتب الهنادِكة في كُتب المجوس الزردُشتيين وفي كُتب طبعاً أهل الكتاب وأتى فيه بالعجب العاجب سبحان من أخدره على هذا يمكن أن تُنزلُ الكتاب PDF مجانًا كامل زواء خمسمائة صفحة يوها الإخوة الطبع الاولى 1940 أتى فيه بشيء مذهل محير كيف؟ زند أفستا هي الكتاب المقدس للمجوس لعلنا إن شاء الله نعطيكم خلاصة هذا الكتاب في شكل خطبة بإذن الله ماذا قالت الفيدانات مثلا. ها؟ عن رسول الله جمع الفيدا الفيداس الفيدانات إيه؟ الهندوس اليوم ذكرنا الهندوس لكن الآن خلينا إيه؟ مع زند أفستا كتاب الزردشتيين المقدس هذا الكتاب تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً واضحاً ومذهلاً ماذا سمّى؟ سمّى سوشا يانت بالفارسية القديمة ماذا تعني سوشا يانت؟ للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب، هذا اتفاق يحدث اتفاق لا, لا لا لا وذكر مبعث هذا النبي ذكر أنه يبعث هذا النبي ويتألّب عليه قومه ومن قومه رجل يفعل الشر كذا بالضبط بالفارسيه القديمه الرجل يفعل الشر من قراباته يدعى بالفارسيه القديمه انغرا مارينيو ومعناها ابو لهب شيء لا يكاد يصدق والله العظيم شيء لا يكاد يصدق ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق لذلك واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون ما من نبي هذا تفسير الامام علي عليه السلام تفسير ابن عباس ما من نبي بعثه الله الا استوثق من اخذ عليه العهد والميثاق لان انا يعني بعثت محمدا وانت حي ان تؤمن به وان تنصره انت واتباعك النبي نعم قال اقررتم واخذتم على قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الا عمران عليهم السلام شيء غريب اذا فهمتم الآن لماذا ابو لهب بالذات لماذا ليس ايه يعني ابو سفيان لماذا ليس ابو جهل لماذا لماذا ابو لهب وان شئتم لماذا ليس أبا سفيان لماذا ليس ابا جهل ايوه الاخوه لماذا ابو لهب بالذات لأن هذه الإشارة في الزندقه فستا كتاب المجوس آه آه كتاب المجوس المجوز ذكروا مرة واحدة في كتاب الله في سورة الحج ذكر أن قريبا من قراباته فعالٌ للشر يتصدّى له اسمه أنجرا كما قلنا ماينيو ومعناها بالضبط أمو لهب حتى تكون, علم حتى تكون علماً من إعلام النبوة نرجو, نرجو أن يمتّحنا الله بالإنصاف وعشق الحقيقة واستمساك العقل والذهن حتى تُزايلنا هذه الخفة الفكرية في التعرض لكتاب الله ولرسول الله لخيرة خلق الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعمروا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا وأن تُصلِحَنا وتُصلِحَ بِنَا وأن تفتَعَينا بالحقِّ وأنتَ خيرُ الفاتحيين علِّمنا ما ينفعُنا وانفعنا بما علَّمتَنا وزِدْنا علماً وفقهًا ورشدًا برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنَّ وما أسرفنا وما أنت أعلمُ به منا وما جنينا على أنفسنا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخنا الصلاة